النشرة الإخبارية. النشرة الإخبارية أي ينغمس في جند كفر مظلم أغمد سلاحك في فؤاد المجرم إذ أرج هذا مثل أسادي الشرى واحمل عليهم في النزال الملحم هيها تكيدهم يفت بعزمنا ستنوح فكل الكافرين بماتمي؟ سنقطع الأعناق ضربا بالقناة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية اليوم السبت الأول من ربيع الثاني لسنة 1440 للهجرة نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عنوين 13 هالك ومصابا من البكك المرتدين إثر استهدافهم في منطقة ذيبان البداية من ولاية الشام من الخير بتوفيق الله ومنه تمكن جنود الخلافة أمس من استهداف آلية تقل عناصر من البكك المرتدين بالأسلحة الرشاشة في بلدة ذيبان ما أدى لهلاك خمسة منهم وإصابة ثلاثة وفي قرية سويدان استهدف المجاهدون بالأسلحة الرشاشة آلية للمرتدين فقتلوا أربعة منهم وأصابوا آخر ولله الحمد على توفيقه وفي الرقة بفضل الله ومنه تم صباح أمس قتل أحد عناصر البكك المرتدين طعنا بسكين في منطقة سلوك ولله الحمد والمنه. وأخيراً إلى ولاية سيناء بتوفيق من الله تعالى تم أمس تفجير عبوة ناسفة على عناصر من الجيش المصري المرتد بالقرب من قرية الظهير جنوب الشيخ زويد ما أدى لإصابة عدد منهم ولله الحمد وفي الختام هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من عناوين. ثلاثة عشر هالك ومصاب من البكك المرتدين إثر استهدافهم في منطقة ذيبان. وتقبل تحية إخوانكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أي نغمس سنوع تلك الكافرين بما أتم. أي نغمس نقطع الأعناق ضربا بالقناة وسنسمّل الأحدق نضرب بالرمي أو من <متحدث> لا من كافرون أدلة. وعلى الانام شرورهم لم ترحم اي يسمعوا حقا تئز نفوسهم وتراهم بالكفر كالمتغنمين فليحشدوا وليجمعوا ان السنا يختار اصحاب العلاء الملهم بل ذاك سوف يزيد في ايماننا ان الاله حسيبنا فلتعلم